كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وكنا وصلنا إلى ترجمة صحابي الحديث ألا وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وذكرنا مبدأ أمره وأنه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 وكانوا يخافون دعوته فدعى عليهم جميعا يقول ابن مسعود فلقد رأيت هؤلاء يجرون إلى قليب بدر أي أن هؤلاء الذين دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم قتلوا جميعا يوم بدر وظل ابن مسعود فقيرا يعني كان ضعيفة العشرة كان ضعيفة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 حتى ابن مسعود نفسه ابى ان يسال النبي عليه الصلاه والسلام حتى لانكشف حاله فهي يعني فهمت القصه يعني لم يرد في روايه من طرق في طريق من الحديث أن ابن مسعود يعني ايه قال لها لا تخبري من انت ولا الكلام ده لا لا, لا لم يقل شيء شي شي شي من هذا لكن امراه فهمة المساله فلذلك قالت لبلال لا تقل من أنا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 ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد أهدبأ اللي الذي استجيب لابن مسعود النبي صلى قال سل تعطى في نصف النهار كده عمر بن خطاب ذهب ليبشر ابن مسعود بهذه البشرى فوجد أبا بكر سبقه فقال يرحم الله أبا بكر